قد علمنا ما تنقف الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ف فَلَم يَهُروا إلَ السَّمَِ فَقَهُم كَفَ بَنَنهَا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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاثِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ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 وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَّن نَّأى عَن ذِكْرِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إلها آخر في العذاب الشديد